إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بِمَا بما كانوا يعملون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 اذكر لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يقضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يظهر زينتهن الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن. أو بني إخوانهم أو بني أخواتهن أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو, أو ما ملكت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 حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم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 ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة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 والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله آمان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالعدو والقاصى لرجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم كجارت ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم وفضلي والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كصراب بقيعة يحسبه الظمأ ماء يحسب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 ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ مَا عَلَيْهِ مَا وَإِنْ تُطِيعُهُ تَأْتِدُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا في فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَخْلِفَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون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 قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عرات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم قوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات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 يا غير متبرجات بزينة فليس عليهم جناح أي ضعنت يا غير متبرجات بزينة وأي يستعففن خير لهم وأي يستعففنا خير لهم والله سميع عليم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 او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمالكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملتتم فاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح انا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ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 قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبعهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده بيكون للعالمين نذيرا الذين هم السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرات واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا افك انفتره واعانه عليه قوم اخرون فقد جاء الظلم والزور وقال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 لها الأنهار ويجعل لك كسورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا ورأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنيا سبورا لا تدع ليوم سبورا واحدة والدع سبورا كثيرة قل أَذَلِكَ خَيْرُ الْعَجْنَةِ الخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرَ لَهُمْ فِيهَا مَا يشاء وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَأُولَي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 مُكَابِير صدق الله العظيم